الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأبيض والأحمر والأسود صلى الله وسلم عليه على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وجد واجتهد أما بعد فإن النار حامية وإن بعدها هاوية ألا فتقوا النار ألا فتقوا النار ألا فتقوا النار عباد الله إنه نداء عظيم وخطاب كريم انطلق في غابر الزمن فأثار القلب والشجن نداء ممن ولمن إنه نداء من عالم السر والعلن وإنه للبشرية جمعا انطلق هذا النداء من على جبل أبي قبيس أعظم جبال مكة وأطلقه خليل الله إبراهيم عليه السلام بعدما اكتمل البناء لينادي إلى رحمن الأرض والسماء قائلا وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فيسمع الله هذه الدعوة الربانية نطفا في الأرحام ويسمعها من يشاء سبحانه من الأحياء والكائنات والذرات عندها تبدأ الرحلة العظيمة من أين من أقطار الدنيا كلها تأتي الملايين تلو الملايين على مدار التاريخ لتجيب هذا النداء وتلبي هذا الدعاء يفدون إلى بيت الله الحرام من أعماق القارات ومن شطآن المحيطات يقطعون الفيافي والقفار ويمخرون عباب البحار ويطيرون في جو السماء آمين هذا البيت لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجا رحلوا الى البيت الحرام وقد شجا قلب المتيم منهم ما قد شجا نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء ويان الله كم من نفوس في طريقها اليه هلكت فحيل بينها وبين ما تمنت اخترمتها البحار والتقمتها القفار وصارت الى العزيز الغفار ويظل الشوق هو الشوق ويزداد فيا لله ويا له من منظر عظيم وانت ترى قوافل الملبين تتقاطر من كل اتجاه عربيها وعجميها ذكرها وأنثاها أسودها وأبيضها صغيرها وكبيرها لا تسمع منها إلا نداءا واحدا وهتافا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا يأمون البيت الحرام فما انتطأ تطأ أقدامهم رحابة ويلجون بابه وتكتحل أعينهم برؤية الكعبة المعظمه وتتقلب أبصارهم في ساحاته وجنباته عندها تفيض العين من الدمع عندما تتذكر أنها الآن تطأ الأرض التي طالما سكبت عليها العبرات واستجيبت منها الدعوات وفرجت فيها الكربات فيالالله كم انطلقت منها الزفرات والأنات تشكو لخالقها تشكو لخالقها ذلها وفقرها وضعفها وحاجتها ومسكنتها فيجيب وربي ويستجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فيطوفون بيته ويسعون حتى إذا شاء الله ما شاء وأشرقت شمس ذلك اليوم العظيم المهيب الذي طالما له النفوس تلحفت والقلوب من الشوق إليه حمت إنه يوم عرفات يوم تنزل الرحمات يوم حط الخطيات يوم مغفرة الزلات يوم إجابة الدعوات وتتحرك الجموع الملبية المؤمنة إلى عرفات لتكتحل عيونها أول ما تكتحل برؤية جبالها من بعيد فتثير في النفوس تائرتها وتئن القلوب أنتها وهي تخاطب نفسها كم على هذه الجبال وبين هذه الجبال من دعوات استجيبت ولداءات أجيبت وكم ولا كم ستشهد هذه الجبال لأقدام عليها وطأت ولربها دعت ومن هيبته وجلاله بكت وفي جنته طمعت ومن ناره استعاذت وجارت فيا الله كم من اقدام عليها وقفت وامر الله بان يكتب اصحابها في ديوان اهل جنات النعيم فها هي عرفات وفي جاج عرفات ووديان عرفات وجبال عرفات تعالى فيها الصيحات والنداءات والتنبيات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تلبيه شكرا وحمدا تلبيه ثناء وحمدا ان بلغها هذا اليوم العظيم والمكان العظيم والمشهد العظيم لسان حالها يقول الهنا ما اعد ملك كل من ملك لبيت لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما انحلك والسابحات في الفلك وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك أختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك إلهي فطرت حياتي على الفقر لك وفكري وقلبي على العلم بك لذلك يا رب آمنت بك خضوعا خضوعا وحبا وأسلمت لك رضيتك رب فاذللت قلبا ولبا وروحا الى عزتك واخضعت نفسي وحسي وروحي ووجهي ورأسي على قدرتك وسلمت امري بجهري وسري وخيري وشر الى حكمتك وبحيا يا ربي وهفران ذنبي وموتي وبعثي الى رحمتك وتأتي ساعة الزوال في ذلك اليوم فتصل الحشود العظيمة صلاة الظهر والعصر جمعا لتخلو بعدها بخالقها وترفع إليه حاجاتها في دعاء وخشوع وبكاء ودموع وتضرع وخضوع وتغرب الشمس وتخرج الحشود المؤمنة ملبية كما أتت ولكن يا لله كم من نفوس ترجع من عرفات كيوم ولدتها أمها طاهرة من الذنوب مقبولة عند علام الغيوب فلا إله إلا الله دخلوها مسقليم. فيخوجون منها من الخطايا والذنوب مغسولين مطحرين مرحومين فوالله محروم فوالله محروم محروم من تيسر له الذهب إلى تلك البقاع فآثر غيرها عليها ورضي بالقعود دونها ولم يحن إليها ثم يقدمون على مزدرفه المشعر الحرم بقلوب مليئة بالخشوع ونفوس مليئة بالخضوع حتى إذا صلوا الفجر ودعوا وتضرعوا ثم إلى منا ثم إلى البيت العتيق ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق ثم الأيام المباركات الأيام المعدودات ذكر وشكر وحمد وثناء وتمجيد ودعاء أيام منا أيام الذاكرين أيام الشاكرين فما أروعها من رحلة وما أعظمه من منظر أبعد هذا كله كيف يطيب لك يا أخي أن تترك الحج مع قدرتك عليه بمالك وبدنك ولا سيما ولا سيما أنت يا من لم تؤدي فريضة الإسلام بعد أتخشى التعب في الحج. وأنت تتعب النفس في أودية الدنيا ليل نهار أجب داعي الله وحج قبل أن تريده فلا تستطيع وتتمناه فلا تدركه فالحج كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء واجب على الفور ومن أخره لغير عذر شرعي معتبر فهو آثم فلا يقعدنك الشيطان ولا يأخذنك التسويف ولا تلهينك الأمان واسأل نفسك إلى متى وأنت تؤخر الحج إلى العام القادم ومن يعلم أين أنت العام القادم أسأل الله أن يعينك على طاعته ويدلنا وإياك على مرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإن من تمام رحمة الله وبالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا تنضبط بها من ذلك الحج فله حدود وشروط يجب على المسلم الاتيان بها وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة بأن يكون مستطيعا بماله وبدنه فيكون المال زائدا عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن لمدّة سنة وأجرة سكن لمدّة سنة وقضاء ديون حاله فمن كان عنده مال لما ذكر فإنه يجب عليه الحج إذا كان لم يحج بعد ومن كان عليه دين حال يستطيع قضاءه ولديه فضل مال فيجب عليه الحج إن كان لم يحج بعد فإن كان الدين حالا وجاء وقت الحج وليس عنده مال يكفي للدائنين فيقدم الدين على الحج إلا أن يأذن صاحب الدينبت ويرضى بالتأخير فلا بأس وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم فإن لم يتيسر وجوده فلا يجب عليها الحج لأنها لا تستطيع السبيل إليه وإن حجت المرأة بلا محرم صح حجها مع الإثم وتجوز النيابة في الحج فينيب من يئس من حاله ينيب من يؤديها عنه وعلى الحاج أن يتفقها في أحكام الحج قبل حجه ذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم الموثوقة كصفة الحج للشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى وإن أشكل عليه شيء في حجه فليسأل أهل العلم ومن رحمة الله تعالى وفضله أن هناك في المشاعر مراكز للإفتاء عديدة يفتي فيها مشائخ فضلاء شكر الله المسؤولين يوم أن وضعوا مثل هذه المراكز ويقبح بك أن تسأل أي سائر في الطريق لأنه قد يفتيك على جهل واحرص على الصحبة الصالحة في حجك وعلى المال الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب وأخلص نيتك قبل ذلك وبعده فإنما الأعمال بالنيات وتوب إلى الله وليكن هذا الحج صفحة جديدة مع ربك قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فارضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين أجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا أوفقهم لهداك واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياءك ويذل فيه أعداءك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم كن مع إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا اللهم أيدهم بتأيدك وكلأهم برعايتك واحفظهم بعنايتك واحرصهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ إخواننا في مصر اللهم احفظ إخواننا في مصر اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وكفهم شر الدخلاء بينهم يا أГ juego الذا الجلال والإكرام اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم كن مع إخواننا في مصر وفي تونس اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تحفظ عليهم دينهم وأمنهم وإيمانهم وأعراضهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفجعنا في بلاد المسلمين اللهم لا تفجعنا في بلاد المسلمين اللهم لا تفجعنا في بلاد المسلمين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم, الحجاج والمعتمرين. اللهم من أرادنا في بلادنا وفي أمننا وفي عقيدتنا وفي أخلاقنا وفي نسائنا بسوء فأشغلهم في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولأبنائنا اللهم ارحمهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويمنع عن الفحشاء والمنكر والبغي أعرضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com